فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْفِقُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَادِهِمْ قَالَ آتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْدِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَغْرُ ُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَهُ وَإِن لَفَعلُون وَقَالَ بِ فِي السيَال مِجَالُوا بِضَاثَهُم فِحَالِهٍ عََّهُم يَارحُونَهاَا عََّهُم يَعرُِونَهَا لِذَو قَلَوا إلَ أَلِهِ عَهُم يَوجِعُون قَالَا لَنَسْفًا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُم عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ وَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياه نعبد واياه نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا, أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل وين قال لن أرسله معكم حتى تؤتوا لموثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب فَرِيقه وَمَا أُنْعِذُكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ خَيْرٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانَ يُؤْنِى مَا كَانَ يُؤْنِى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ من إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم, علم لما علمناه ولكن أكثر الناس ترنظور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 قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا قال بي لو تاخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المفتنين قال بعد الله ان ناخذ الا من وجدنا متاع على عنذه اننا اذا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين, آمين فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا قال قال كبيرهم الم التعلموا ان اباكم قد اقبل عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قالوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضرو وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل عنتم ما فعلتم بيوسف واخي ان انتم جاهلون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 قال لا تسريع عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم راحمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم واتوني بأهلكم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 لَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أبت وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حصا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من الجد من دعى ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاد فاقر السماءات والارض انْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَمَا أَسَرُ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وَرَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا السَّيْءَ أُرْسِلُوا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خُذِلُوا جَاءَهُم بَأْسُنَا يَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فنجي من نشاء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 وتخصي لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر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 تَخَرَّجَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُمَا يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الذي بَدَّلَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ وَمِن كُلِّ الثَّبَاتِ جَعَلَ فِيهَا يَا لَهِيَ لَزَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ بِقِطَعٍ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٍ وَفِي الْأَرْضِ بِقِطَعٍ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَ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 أما ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك ذيء قبلا الحسنه وقد خلت من قديم الملثلات وان ربك لذو موفرة لما في علاه المهب وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين ا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من رب إنما أنت منذر ولكل قوم هادر الله أكبر الله أكبر الله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 سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه مهوال هو الذي يريكم الضرق خوفا وطمعا وينشئ السحابة اتقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وَيُؤْثِرُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدعون من دونه لا بشيء إلا إلا كباطط كفيه إلى الماء ليبلغ وفاه وما هو بذالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم وظلالهم في الغدو والآخار مَا وَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ الْأَفَتَ خَدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالضَّارِبُ أَمْ هَلْ تستوي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 انزلت من السماء ماء فسالَت أوديةٌ بقدرها فسالَت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبدًا و بين مما يوقدون عليه إلا ابتغاء احل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 الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لابتدروا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم م و الله والله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله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 فَمَنْ يَعْلَمُ عَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْأَلْبَابَ الَّذِينَ يُوهُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَاب وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِغَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَعَاهَ قُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَجَرَّؤُوا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَنَّى لَهُمْ قَبَدًا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمائِكك يَدُخُلونَ عَلَيْهِم مِن كُ لِبابٍ سَسلام عَلَكُم بماَا صَبَرسٌُ فَنِ أُمَا ففَجاب والَّذ َيَوْ خضونَ عَْجَ الللهِ مِنْ بَدِن فافِهِ وَيقَطَعونَ مَا عَنَرَ اللهَّهُ بِهِهَيُ صَلَ وَ يُْسِدونَ بالِالأَبْدُِولائِكَ لَهُم ال العالملَ أُلائِكَ لَهُ ال عَلَكُ وَلَهُ مُص الدد الله يبسط الرسط لمن يشاء ويقدر وفرخه وفرخ بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنابك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوبا لهم وحسن مآب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مالك ارسلناك في امه قد خلص منهم قبلها امم لتسدو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يفرون بالرحمن قل هو ربي توكلت واليه مت قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو أن قرانا سدرت به الجبال او قطعت به الاباض وكل به الموت فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرُهُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا ضَلَالًا وَمَسَّ رُءُوسَهُمْ ظُلُمَاتٌ مِّنَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ الله مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلٍّ أَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلُ شُرَكَاءُهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بل زين للذين كفروا بكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم أذاب في الحياة الدنيا ولأذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونثني عليه بأحسن الثناء ربنا ولك الحمد يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الجنة التي وعج المستقون تجدي من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلف عقب الذين استقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه أقل إنِما أِثُ أن بد الله لا أقل إنما أمِث أن بد الله وَلا أُشِْكَ بهه إليهِ د إليهِ ماب كذادكَ أنزل وَوكذادكَ أنزَللههُ حكم رضضية وَلاِ التبَةَ أَهواءهُ بعدمَا جاءك منِ الإمالكَ منن الله مِ وَ وَلا وَاقط وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُبِّيَّةِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَابًا يمحو الله ما يشاء يثبت وعنده أم الكتاب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 ويقول الذين كفروا لستم محسنًا قل كفى بالله شيدًا قل كفى بالله شيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكفارات الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط الأزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ووين لكافرين من أذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها إوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ أَبَادِيْ لَشَدِيدَ وقال موسى إن تكفروا عنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريبا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في بلتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسفننكم الأرض من بعد ذلك لمن خاض نقامي وخاض وعيد واستفتحوا وخاض كل جبال أميد من ورائه جهنم ويسقى من صانيد اسجد مرؤه ولا يمسهه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومنه ورائه اباب غليظ الله اكبر اللهم الله اكبر, الله أكبر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 فذل الذين كبروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به البيح في يوم آقب لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد وبرزوا لله جميئا فقال الضؤفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبأا فهل, فهل أنتم مغنون عنا من أباب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من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 وادخل الذين آمنوا وآمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربي تحييتهم فيها سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ألم تر كيف ضرب الله مدلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة جثثت ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله, ويضل الله الظالمين ويسأل الله ما يشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستأين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا يضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين و قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا و جنب و جنب مني وبني ان نعبد الاصنام ربِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن أَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فإن وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَّعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ من شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي آلَكِ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحتبن الله غازلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأرصاب مهطئين مقنئي غروسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَق مكروا مَكْرَهمم وَإِندَ الله مَكُهمم وَإِن كان مَكرُهمم للتزول منِنْ الْ الجبال فلا تَحَب الن الله مُخْلِهَ وَجههيرشُ اللو إ اللهه عزيزل فِامأَوَ تُبَدَّ الْ الأرضُ خَييرَ الأرضضِ والالَّمواتُ وَبََزول اللههِ الاحدِ قَحاب وَتََ المُجدهلَ وَتَرَ الج مِين يَوْمَائذٍ مقَضلين سرابيرهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع العساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولي ولي وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله <سؤال> السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله أكبر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 تبتح اسم ربك اللعلة الذي خلق فسواه الذي قدر فهداه الذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن فأتي الذكرى تيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد املح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فتوذرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان انها سنها بالصحب الاولى صحب ابراهيم وموسى الله أكبر. فَنِعَ اللَّهُ بِمَنْ حَمْدَ عُبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله أكبر. الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهزن الصراط المسخقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين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 فانع الله لمر الكمد ربنا ورجل الحمد عبادة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وآذنا في من آذيت تولنا في من توليت وفارف لنا في ما أعطيت وقنا واصرف أنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يخضى عليك إنه لا يذل من وآليك ولا يأز من آديك كبارك ربنا وتعاليت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 اللهم انا ظلمنا انفسنا او هوتنا ظلمنا كثيرا فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف ا رحما انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا هم انك عفو كريم تحب العفو فاعف اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم انجل المستضعفين في فلسطين اللهم أنجي المستطعفين في فلسطين اللهم أنجي المستطعفين في فلسطين يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا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 وفي جميع اماكن العالم يا ربنا العالمين اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم فرج همومهم اللهم, اللهم, اللهم آمنا وآمنهم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 اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين اللهم هب لنا مرافقته في جنان الخلج يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلِّم على نفس جنان محمدٍ وآله وصحبه